وغزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظالمون اين بالله ظن السو عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما ان أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم وليس في قلوبهم قل فما يملك من الله قل فما يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبير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 تدنا للكافرين سعيرا وللله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء يغفر لمن يشاء ويعدب من يشاء. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذًا قَدْ لَقُوتُمْ إِلَى مَغَانِمَ تَأْخُذُوهَا دَرّونَا نَتْبَعُكُمْ يُرِيدُونَ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُل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 في رحمته من يشاء لو تزا ذبل الذين كفروا منهم عذاب أليم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميات حميات الجاهليين فأذن الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة الطوى وألزمهم كلمة الطوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء علما لقد صدق الله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 فبالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحمة وبينهم أشد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 ذلك زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلط فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة مغفرة وأجرا عظيما